إذا رجت الأرض رجا إذا حركت الأرض تحريكا عظيما وبست الجبال بسا وفتتت الجبال تفتيتا فكانت هباء منبثا فكانت من التفتيت غبارا منتشرا لا ثبات لها وكنتم ازواجا ثلاثه وكنتم اصنافا ثلاثه في ذلك اليوم فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه فاصحاب اليمين الذين ياخذون كتبهم بايمانهم ما اعلى واعظم منزلتهم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 وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ فِي أَخِرِ الزَّمَانِ هُمُ السَّابِقُونَ الْمُقَرَّبُونَ عَلَى سُرُلِ مَوْضُونَ عَلَى أَسِرَّةٍ مَنْسُوجَةٍ بِالْذَهَبِ مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ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 وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرة إنا أنشأناهن إن إنا أنشأنا الحور المذكورات إن شاء غير مألوف فجعلناهن أبكارا فصيرناهن أبكارا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 وكانوا يصممون على الكفر بالله وعباده الاصنام من دونه وكانوا يقولون ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون وكانوا ينكرون البعث فيقولون استهزاء واستبعادا له اذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخره انبعث بعد ذلك او اباءنا الاولون او يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا قل ان الاولين والاخرين قل ايها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث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 بطونكم الخاوية فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الماء الحار الشديد الحرارة فشاربون شرب الهيم فمكثرون من شربه كما تكثر الإبل من الشرب بسبب داء الهيام هذا نزلهم يوم الدين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 أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم أَيُّهَا الناس ما تقذفونه من المني فِي أرحام نسائكم أأنتم تخلقونه أَمْ نحن الخالقون أأنتم تخلقون ذلك المني أَمْ نحن الذين نخلقه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 وَلَقَد عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ كَيْفَ خَلَقْنَاكُمْ وَالْخَلْقَ الْأَوَّلَ أَفَلَا تَعْتَبِرُونَ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَادِرٌ عَلَى بَعْثِكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ فَرَأَيْتُمْ ما تُلْقُونَهُ مِنَ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَأَنْتُمُ الَّذِينَ تَبُثُونَ ذَلِكَ البذر أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نُنْبِتُهُ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ لو نشاء جعل ذلك الزرع حطاما لجعلناه حطاما بعد أن أوشك على النضج والإدراك فظللتم بعد ذلك تتعجبون مما أصابه إنا لمغرمون تقولون إنا لمعذبون بخسارة ما أنفقناه بل نحن محرومون بل نحن محرومون من الرزق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 فهلا إذا وصلت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم في ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضر بين أيديكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون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 إن هذا له إن هذا الذي قصصناه عليك أيها الرسول له حق اليقين الذي لا مريت فيه فسبح باسم ربك العظيم فنزه اسم ربك العظيم وقدسه عن النقائص